ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون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 أشكروله إليه ترجعون وإذ تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما علر وسول إلا البلاغ المبين أو لم ير كيف يبد الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَةِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فما كان جواد قومه إلا أن قال قتلوه أو حرقوه إلا أن قال قتلوه أو حرقوه فأجاه الله من النار إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون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 فقال يا قوم عبود الله ورجل اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وتمود و قد تبين لكم من مساكلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 فمن هم من أرسلنا عليه حاصبا ومن هم من أخذته الصيحة ومن هم من خسفنا به الأرض ومن هم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين أتخذوا من دون الله أولياء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 وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إلى اللُّرتاب المبوقون بل هو آيات بينات في صدور الذين أُوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون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 وَالكَفَاءِ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدٌ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَابِ وَلَوْلَا أَجْلٌ مُسَمَّى الْجَابَ أَهْمُ الْعَذَابِ وَلَا يَأْتِينَهُمْ بَعْتَتَوْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُون أكنك بالعذاب وإن جهنم وإن جهنم لمحيقة بالكافرين يوم يغشىهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذو ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون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 ذات بات لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّا نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ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 أو لم يروا أن جعلنا حرا من آمنوا ويتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَمَسَّ وَلِّي الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ